فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أورحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين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 فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وَدُّوا لَوْ تُدَهِّنُ فَيُدَهِّنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشعَّاءٍ إِن مناع من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم